فَكَانَ عَصِيبًا كَمَا أَنَّهُ مَا فِي نَارٍ خَالِدَيْنِ فِيهَا وذلك ليرد وان تنقم زين الله خبير بما تعمل الا تفو الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ans oh. شكراً لكم وَمَا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجفاو المتكبر سبحان الله يزن ألفين <تصفيق>